وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب نحورا ولهم عذاب واصب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 وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريل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 قالت الله إن كتلتُردين ولو لنعمت ربي لكنت من المحبزين أَفَمَا نَحْلُو بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْلُو بِمُعَذَّبٍ إِنَّهَا ذَلِهُ وَالْفَوزُ الْعَظِيمُ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 فإنهم لاأكلون منها فما لئن منها البطون ثم إن لهم عليها لشوف من حمين ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف أباهن ضالين فهم على آثارهم يهرعون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 في الغابرين ثم مدن الآخرين الاخرين وانكم لتمرون عليهم تصبحوا وبالليل افلا تعقلون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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يَقْطِين وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100 أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ آلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ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 سمع الله لمن خمد أبنى ولك الحمد الله, الله Allah